ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتفكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العديد الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا آئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بنقاء ربهم كافرون قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعَوْنَ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا همميم مثل التفسير الآية السابقة التي تفتدع بهذه الصور إما للإعجاز واللما للقرآن المكوّل منها وإلى آخره تنزيل الختاب لا ريب فيه من رب العالمي الكتاب هو من رب العالمي. تنزيله مرتدأ ومن رب العالمين وحده تنزيل الكتاب من رب العالمين ولا ريب فيه ولا لا شك في ذلك فيه يعني فيه ما ذكرناه وهو ان تنزيل يعني عائد على ما فهمنا الكلام المسبح اه ال ال ال يعني من يعني كون التنزيل هو من رب العالمين ما في ذلك شك ما في, شك أي ما في ذلك اي شك من اي واحد بل تنزيل الكتاب هو من رب العالمين هذا الأمر لا ريب فيه الله سبحانه تكلم ما بلا شيء لا ريبه فيه فيه ما, لا فيه. <تصفيق> في فيه <تصفيق> ما هي على شيء يذكر هنا <تصفيق> يعني لا ريبه فيه في ذلك وهو ان تنزيل الكتاب انه <تصفيق> من الله هم <تصفيق> يقولون افتراه يعني قال بل يقولون <تصفيق> ومع <تصفيق> ذلك شيء لا ريب فيه اه لكن الى رايي بي من رب العالم ما من عند ربي من رب العالمين وشو الحكم كان الحكم ما هذا مرضنا فيه شك الحكم كانت من رب هذا لا شك فيه امرادنا كيف ما في شيء يقول يعني يعني لا يعني ما لا انه ما في اي شك ما... ما على اي ناس لا ما في ما فيش يعني ولو قال <سؤال> لا, لا بيقول لا ولو قالوا ما هو, ما, ما هو شك ما هو شك ولو قالوا ما بلا فيه هو اسمه في كلام ما بيعرف ما هو شك ما هو اشك ما هو يجيب يعني يحدوا بي انا تعالوا قال ام يقولون اشتراه هم يقولون نفتراه بل يقولون نفتراه معا نفتراه ولا في اي شك ورجع يقولون ما بلا أتبره يعني كانهم مقتنعين بهذا الأمر ما بلا معا بدروه يقولون هم يقولون نفتراه بل هو الحق من ربك هذا القرآن لتنذر قوما ما أتاهم من ذلك بل هو الحق هذا الكتاب لا يجب أن يسمعوا ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه ما في شك قال بل هو الحق من ربك هذا القرآن. هذا هو أن القرآن من عند الله هو الحق من ربك يعني آي شي جاء من ربك لتنذر قوما لجي لتحذرهم لتحذر ما أعطاهم النذر يعني بسبب حما أجالهم نذير فأذر الله إليك لجي لتنذرهم ما أعطاهم النذير من, من قبلك لعلهم يهتذر لجي لهم يعني رجاء أن يحترم يعني انت وتلج وتترجم من قال الرجاء منك انت مثلا يقول ما فيش رجاء الله م. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام خلق السماء وخلق الارض وخلق ما بينهم من الكواكب والاجرام السما يعني سماويه كان في 6 ثم استوى على العرش يعني بعد ما خلقهم هو المسرف فيهم الاستواء على العرش قلنا هو السيدر على يعني على الكون يعني التحكم به والتسير له والتفريق <تصفيق> يعني هند والمظاهر هم المسماه غير يعني الظاهره غير يعني غير الاجرام الاجرام هم بيعملوا على ثلاثه التفكير لا ما بيعملوا على هذه ها طيب وما بينهما اي فلك سماه لا فاصل بين نفس الأجرام الظاهر انه يشتو انها سماء قطعة مغلقة لا لا لا لا ما بين العب والسماء يعني من ظاهر الآية يقولوا فتحوا باب في السماء والله كذا لا اختار المعنى كمانا الشواء العب السماء يقول أصوص كذا السماء علينا كثفت يعني قطعه ما قال لهم الله يعني أجل أجل الله. يوم قال يوم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعني ثم تصرف في الملك معناها كذا تصرف لأن الكون يقولنا الكون فيه يعني مخلوقات كثيرة عجيبة يعني لو بلعب سردل حين والقمر معها حركة والقمر معها حركة دور على الأرض الجمر. ها؟ العرش يعني الملك يعني الكون كله استوى على يعني تحكم فيه وذي يتحكم بلكون وذي يسير الشمس ويسير القمر ويسير الأرض ويدور الأرض ويدور ديك النجوم خلقها كلها في ستة أيام وارجع ما بلا خلقها وبس بعد هي في حاجة مني لأنها في حركات أجيبها كلها مثارات حتى ذا حينة ويقولوا الشمس مع مثار الحالها بتسير في السنة مرة في مدار الحالها والأرض معها مدار الحالها يعني هو أيضا حركة الحالها والقمر ما حرك حول الارض وال والشمس والذا كل حتى كل النجوم اللي في الشمس معها حركه المجره كلها وحركات المجرات ذا كلها ومستمره لملايين السنين ولا يجي تصادم ولا يجي تبار ولا يجي اذا لا افق صار كله ايه ترى افق صار يا اخي لو قمر فهناك ذي بيتحكم بهذا الكون سير الكون اللي حين عيشتهم عنه ما هو سألها بسيطة وانه يعني لو يرى واحد من يستقرب ويحتى يخاف ويقول له جي تصادم والله يعني كوكب يكترب من كوكب آخر من يجي يعني حاجة رهيب ويجي انفجارات ويجي كذا فدي بيسير هذا الامر كلها هذا معنى بيسترف فيها ويتحكم فيها بل إذا حين قال خلقها كلها ثم استوى يعني, يعني بيقولوا استوى يعني تصرف الامور هذه تصرف الامور وادارها الحاله بس النبي يقول الاستواء هنا تمام احد ملك بلاد يقول استوى على كرسي استوى على الكرسي يعني تحكم في البلاد وحكمها ويسيطر عليها وينظم امورها وسبر امورها هو لا والصيبر والتسيير الامور هو يعني ان بيصرف الامور قلنا المعارض انه يصرف هذه بيصرف ها الحاله وهذه بيصرف الامور ويسويها كلها. خلقها ورجع يصرفها لأنه يجيب حركة ويجيب أمور ويسره ونفس الأرض, الأرض وما في الأرض بس بس. الأرض بس بس الأمطار والرياح وكل ما يجي في الأرض والله هذي بي إيه يعني لا كل هل كل شيء كامل ورجع يصرف الأمور حتى تصرف الأمور عبر عنه بالكتوار ثم استوعى العلم حين يثبر كل الأمر و يجعني دائر اختضى و دائر اختضى و دائر يعني ربما يجع فيهم با أغفر أيضاً حتى هذا التثير بالنظام الدقيق العجيب ثم عاد يعني هذا عاد امر ايضا يعني امر واضح بالنسبة لنا وأمر ظاهر وأمر عاشر جوار أنه يحافظ على هذه الأشياء كلها مع ما فيها من نجم يعني كثرة الكواكب و كثرة الأجرام و حركتها و الحركات يعني ما رأيضا لا وتصير كل الامور مالك درهم الارض كل شيء في حياه الانسان وكل كل حاجه حركه افعال الانسان وافعال كل انسان وافعال كل الحيوانات وشو دي باقي وكذا وحين يجي خريم وحين, وحين ده وحين تطلع وركازه هنا وحين كل شيء هذا هو ايضا يعني حاجه عجيبه يعني سبحان الله زمان ما منظروا دي الله زماني ما منظروا دي ما هو ضروري ربما يجيو في كبه فأزبر يعني كون المحاوة التفهيل هذا عبني ربما يجيو عادة إرادة لإنساننا عادة لا لا ثم استوعى الأرشي ما لكم من دونه مولينا هذه بيصرف الكون نحن نقول هذا حين لأنه بني يذكروه حال مجرزة لكن خلا خل... عنه نخرج بعيد الأرض نفسها كل شيء في الأرض، حاية الإنسان أحيانا نسوق تصرفات الإنسان يجي مثلا يجي في رغبها وكذا وكذا ويجي الرزق الواحد ويجي كذا و... يعني كلها بيجي بيجي يعني بيجي بتدخلات إلهية فقال يسر قال لاشي وما قال لاشي ما لكم من دونه ولي يعني هذا ذي هو الذي ينفعكم فذي بيصرف لكم الأرزاق وذي بيجي لكم بكل شيء وينفعكم ويسبق لكم كل شيء ما لكم من دوني من ولي ما ما, ما وحدناه عليكم غير يعني الولي صاحب ما بعد ما بعد غير الله باينفعكم يعني لو ما, ما, يعني ما, من لكم, ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع يعني واذا ارد بال الانسان شيء ما عاد حد شافع لك اذا ارد شافع ولا عاد حد متوسط ولا ما انت اللي تستوي إنكم ترجعوا إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرجوا إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون هنا يدبر الأمر قال النبي يوحي يعني أن هذا الأمر يأتي الملك مثلا جبريل عليه السلام وينزر به جبريل من السماء إلى الأرض ويرجع يرجع يبلغ مثلا بما حصل مثلا بوكي قالوا فحركة جبريل حركة ينتقل مسافة كبيرة كان المسافة هذه حين ينزل و يرجع عندهم لو هي على الأرض من سبعدوا ألف سنة في الوقت يعني أنه مسافة كبيرة مسافة خائلة كأنه يقول لنا يشتنح بين السماوة والأرض مسافة خائلة جبريل بينزل بالعمر و يطلع بسهولة في اليوم نفسه <تصفيق> <الصح تصفيق> تزوير لا يعني ان المساف يعني ما له قوه لا هو قدره انا ما قادرين ناخذ ما قد ما قد ذا الحيل بالمسافات هذا هو السياسه ايه امتى باصبر احنا جالها لا بال يعني والله جه مدري ما جه ثلاث لا جه مراد كل جه مراده كثره المد يا يعني انه يكلف بالامر يعني بالوحي ها ينسوي كذا ما بلاك انها حتى ربنا عارف بيقول انه حتى في الارض يقول يسوي كذا ولا يسبر كذا يعني كان في شيء من السحر يعني يجيب قالوا معنا يعني ينزل به على امر محكم يعني على طريقه محكم لا كلها ينزل الى السماء ويرجع يطلع ربنا في اليومين قدره من السماء الى الارض يعني ان قدر الان يعني من السماء الى الارض لا لا ينزل لكن ينزل به الملك من السماء الارض يعني بس نفس هو التوفيق ما بقى ايش تي دبره امر يعني ان هي يعني ان ما الوحي مثلا اقول يدبر الوحي يعني ان هي امر بالوحي يعني ينزل من, من السماء إلى الأرض ورجع يتجع إليه فيه قال في يوم في يوم هذا اليوم أنتو ما من سرتو فيه لو على الأرض قال لي ما لو سيروا على الأرض ما من سير قطعتو في المسافة قطعها يبريل إلا فيه إيش؟ ألف يوم ألف إيش ألف سنة. قال في يوم كانوا يجروا ألف سنة في ماشا عدو آآ يعني يبين لنا يعني يبين لنا كم أنها مسافة بعيد يعني انها قدرة كبيرة حتى ما بالله ذا ملك قال ذلك عالم الغيب والشهادة يعني كذا ويجي ويروح وكذا في يعني مسافات كبيرة قال ذلك يعني الله عالم الغيب والشهادة يعني يعلم كل شيء يعني, يعني الغيب يعني هذه يخطأ يعني هذه <تصفيق> لا لا الله سلام عليكم الله وحده سلام في ربي والله الله بيدبر الامر يعني الله. بيامر الملك بالنزول بالامر ها <تصفيق> <لا>. هذا <تصفيق> حين يعني لا والحين عم اسمع دعاء السماء طب لا بقينا الحين قال يعرج اليه اسمعوا ثم يعرج اليه يعني يعرج الى الله هنا عذيب على نايك يتوهموا مكان والله فيه هابشي ما بلا معنى ارج الى يعني ارج الى مكان الارض الى يعني الى مكان امرها الله أن يسعد اليه من <تصفيق> اللي يعرض يعني جبريل الامر انه كان يدبر الامر بين يعني كان يدبر الامر بامر بالوحي بامر الملك يعني فين يمر الملك ما بيقعد يعني في السماء مثلا بينزل جبريل من سماء من السماء الى الأرض ويرجع في, في يوم هذا المسافة هذه قطعها لو تقعدوا تسيروها لو هي على الأرض وتسيروها وتسيروها وتقعدوا ألف سنة تلك المسافة يعني هم مسافة طويلة في قطعها سعزان يه؟ والله ويزم والله على التواقل وربما يجو يعني ما يجو المرادة التحديد ربما يجو المرادة يعني التكثير المباركة أنها كثيرة المياه لكم اسحاء لأنه مجهد واحد يبعد ألف سنة يزير وذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه قال كل شيء يخلقه الله بيحسنه يجيب خلقه حزنه يتم يبسلكها في خلقها الذي أثقن كل شيء الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين قال بدأ خلق الإنسان من طين حتى هذا حين يبدأ خلق الإنسان آدم عليه السلام لأن أثر البشر هذا بدأ الله خلقه من الطين حتى في هذا دليل للناس لأنهم يقولون كذا يعترفون بهذا الأمر فهذا دليل أنه يعني با يقدر إذا قد خرجه من الطين با يرجع الناس من الطين إذا قد تحوله إلى تراب ويرجعهم ويبعثهم لا خلقه هو جيوم كل شي خلقه ربي بيحصله يعني يسوله حزن ايه حذايه احسنا ولا بصوره تامه يعني في فهمه وتكوين ايه يعني للحين مخلوقات الله للحين مخلوقات الله في فيها ابداع عجيب خلق الله فيها في ابداع عجيب الان الانسان للحين يحاول الحين يحاول يصنع حاجه والله يصير بس حاجه ما بي حاله من المخلوقات لازم آدم عليه السلام وجدناه ومنطين وإحنا يذن منه هنا قمنا لكم بيستغلوا يعني حاجات بيصنعوها كثير ولا اكتشافات ولا اختراعات المخلوقات ويروا فيها صنعها بديئة وأشياء بديئة والجاي على مثالها يصنعوا على مثالها يعني بيجوا فيها أشياء يعني فيها إثقان عجب في مخلوقات الله كان الذي اعتنى كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان بطين خلق الإنسان من طين, الإنسان من طين أصل... قلنا آدم عليه السلام خلق الله من الطين من التراب هذا يتيجل الناس أنه يتبع إيدهم يبعثهم إذا قل الخلق آدم من الطين يعني بخلق الإنسان فلا يتحول الإنسان إلى الطين فقد ذو ثم جعله لأنه خلق الإنسان من طين قلنا الإنسان أصلى الإنسان حين يقولون أنه أصلى نافحنا أصلى ما هو لا لا اهدنا نحن مبقي من طيل حذلك خلق الانسان يعني اصله اصله واصل الانسان من طيل ورجع قال بعدها ايش ثم جعله جعل بعد ما خلق ادم من طيل جعل نسله من سلالة من ماء ما انس نسله يعني ذريته نسله غير ذريته جعلها من سلالة يعني سلالة كان بنت ايش يعني يقولون نسل انه بينسلوا الاش بتخرج يعني سلالة كانها تنفصل يعني يعني جزء من الماء بيجي من فطر منه من سلاله من دي ايه في مفصل من من منه يعني ما ما ما يعني ما اجي ما وجهه ما ت لا من السلاله لا دي على النجل يعني ذري لا يعني والما سل هو سلاله يعني تجين تمنك كانه يخرج منك كان من ما ينفق منهم من المال ان كان لا قبل فالحين قام اخذ السلاله يعني النصف العادي خارج من النصف من الماء ما اوجد ما اجى ان في مكان في مكان يعني النصف يعني يقول يعني حاجه انفصلت منها تبقى يعني وهي هذا هاجي معنى ثم سوا يعني خل... وهذا أيضا هي تحويل الإنسان وخلقه ومراحل خلق الإنسان إذن الإنسان لن يحصل بيحويل الإنسان يعني أدواء المميودات على كل قد الإنسان برجاء إيه يجيه كذا وتحويله حياته يبدأ من حاجة ضعيفة بل حاجة يعني أكثر حاجة يعني حقيرة ثم سوىه بعدها سوى ونفخ فيه من رؤية هنا رؤية رؤية من رؤية الله نفخ الله الروح يعني نفخ الله الروح الله, يعني الله الروح يعني الروح. روح الله الروح يعني هذه يعني روح الله له الله قال الله أروحها والله أروح ما دمسكرو البنسكروها لا يعرفها فعبين عجالي يقرونها أنت عن الروح من الظهل أن يعني كانها خاصة علمها خاص بالله علمها خاص بالله فلما كان علمها خاص بالله كانوا يروح الله صح قال الله في الواقع كلها, كلها يعني في كل شيء خاص من الله الله والدوجي السوري لكن هم انزيادة يعني الانهم يعني بيبحثوا فيها وينظروا ولا يستروا فهذا اجمال هذا انزيادة فقال الروح هذا هو من الله فقال نفخ الروح جدا أوجد فيه الروح معناتها أوجد فيه الروح التي لا الله ماذا تستخدم النفخ؟ النفخ كده بقيت في الأمر دهال أوجد فيها يعني تصوير ذا الناس كل نفخ فيه مطروح ثم, ثم سوها عائد على آدم؟ لا سوها <تصفيق> النفل ها النفل عادة. الناس رجعكه على من من ناس ورجعته الماء هالا ها سوا الماء ليلى ان يعني فتح جثه وجد الله فيها الروح لا لا <تصفيق> لا ان في ما له انا هم جالس هنا تامن القيم انه قد قال مثل هذا حين وانا اج احسنا قال بدا خلق الانسان انت ثم جعلنا مثله قد جعلنا ادم قالنا تجي على مثله ما بي هنا لقب في الحياه ذاوي الله قال ما اظن في خلق الناس الله ثم هو ما يبي رتب قال خلق خلق انسان من بين. ثم يعني بعض ذلك جعل نفس من صلاله ثم يعني بعد ذلك بعد ما جاء نفس من صلاله سواهنا فخيه في ادم مع الثابت <تصفيق> ثم بالحكره <تصفيق> <تصفيق> ذلك يعني ورجع لا لا جعل نفس من الماء المهين ورجع جعل من هذا الماء ثم سواه هذا الماء ونفخ فيه اي الروح فلنهجش في الناس جمعة فلذا قال بعدها قال ثم جعل نسلهم ثلاثة يم... ثم سواه ونفخ فيه من رؤية ووجعل لكم يعني ان اشتئانت ورجع جعل لكم سواكم ونفح فيكم الروح وجعل لكم السامع والأبصار والأفداء الأفداء هي القلوب إما لأن هذه الأشياء يعني أشياء عظيمة في الإنسان وأشياء مهمة وبالنسبة للقلب أيضاً عاد فيها أيضاً عاد. بيقول لهم عاد محل الإدراك ومحل العيو قليلاً نعم على الأفذة يقولون أن, إن العقل بيجو فيه ما تشكرون لكن انتم ما بتشكرون الله شكر قليل يعني الشكرة دي بتشكروه قليل قل الله ما تشكرون تشكرون شكراً قليلاً يعني بأنهم عليكم في نعم كثيرة ما بتشكروا استبروشي ما بيجو في السائل ورجع يحاول هلاك هذا قليل القليل ولا, ما يجهده ولا, له ولا بي... الانسان ما ينفع نفسه يمشي ولا يجي يسوي نفس الشيء وينام له الامور ولا يجي ويقول كل هي ولا باذن الانسان شكر جكرهمه ولا شكر قليل جدا باسرق يصفه قليلا ما يعني صفه للقليل ل... يعني قليل ثاني تشكرون باي ما يستنافع الله تشكرونه شكراً قليلاً كان نقال ها؟ ممكنه وقالوا آه إذا ضللنا في الأرض قال هاو بعد بعد ما يخلق الإنسان أصله من تراب ورجع يعلمكم قدرته ويكون يخلق كل إنسان مما مهين ويحوله إلى كذا ورجع إلى كذا ورجع كذا ورجع يحوله إلى يهبل يحول السماء وبصر ويهبله كل شيء يسوي هذا كل مرة وتراوها وتلاحظوها في كل مثلا بالنسبة للتناسب ل... <تصفيق> ورجع بعد بعدها يقول اه اذا في الارض اننا في خلق نجيز هاوة احنا في التراب وقال احنا تراب لما ضعناه بين التراب ضلنا في الارض يعني ضعناه بين التراب يعني تحولناه الى تراب مثلا قاد برجع يخلقناه خلق جديد احبا يستر الامر يعني كان ما هو بل هم بالله كافرون الا قال ان رب قال الله مكافر مهما لا يساله فالحين قال هو بايسر قال انتم كافرين ما, ما بترضى بهذا الامر ولا ترضى صدقوا كل يتوصفكم ملك الموت الذي يكلفه قالهم ايه فاهم دا الاسئله ف قال <تصفيق> ولا ولا سؤالهم يعني كان السؤال حتى سؤال ما هو سؤال ما يعني سؤال استفهام ما لا انتم ما رضيت ما انتم راضين تؤمنوا باللي قال باليوم كل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به قال ايتوفاكم يعني برجع كل يعني ما الملك ملك الموت يعني يتوفى الناس جمعه بيقولوا بعضها منهم ملك واحد وبعضهم يقولوا ان ملك الموت يعني انها المراد بهذا الجنس يعني ملائكه الموت ما ايه اوكي معناته وافاته لا لا صار وبايات جا... ان الملائكه بتوفوا الارواح فقال ما هو ما به أن ان الملك الموت هو جنس ما جوه مراد به واحد الحين نقول او الطفل الذين لم يظهروا على اعرات النساء ما في طفل واحد الطفل الذين يعني الاطفال واذا المراد بالملك يعني الموت المراد الجنس يعني جيلة ملك الموت قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ويرجع يتوفاكم وبعدها ثم إلى ربكم ترجعون عد في هذا يعني تصلر لنا للموت النهب رجع يجي بلك ينزع روح الإنسان ويرجع بعدها رجع مع أمها ثم إلى ربكم ترجعون قال في هذة هذة هذة هذة كان في ذهب ذكر في هذا مخشر الرواية ذكرها في ذهب ملكة الموت بعضهم بها برواية انهم بلا ملك واحد وانها الدنيا كلها بتجمع له إراها كلها ما بلاي نحنجهم في صحفة في صحنة ما بلاي لقضى الأرواح وبعضهم قال بلايس بي... في الملكة الموت يعني ملائكة الموت والله على مهد المراد هنا قال ما بل... ذكر ان ملكة الموت حتى هو ذا عندك بيه وبيع قال في قصة سليمان قال ذكرها في ذي المكهب قال ان سليمان جاء مجتمع مع أصحابه جالس معهم وهو أحد غريب هذا الغريب ينظر في أحد أسحاب سليمان ينظر فيه نظر يعني مستديم ركض عليه كأحد يتحزى الله مدري كم لما كملوا واطرق ذاك الرجل عاد يجاء وحاضر معه سأل هذا عندك فاحب سليمان سأل سليمان قال من ذا؟ يريد الله هنا قال لعنك ملك الموت قد يقول له يتحذر الله مدريكا قال هذا عنك ملك الموت قال ما أنا اشتي منك طلب قال كيف قال اشتي انك امر الرياح توصل الهند قد قال خلاص امر الرياح توصل الهند هذا ملك الموت قال حين جاء و الله جاء و يستقرب و يفكر يفكر قال كيف ان الله عمره انه بعد الحبات يقبض روحة في الهند يتحذروا هنا ما هو مقبول مقبول انه روحة وهو هنا كيف يقطع ذا المسافة لمن الهند الهند في فلسطين او كذا ورجع به عندك هو مأمر اترك ملق الناس راح يجري يقبض روحة وهو هنا راح يقبض روحة في الهند وبيتحذر كاش يقبض روحة في الهند وهنا يا لكن توجه على امر الله ان ما بي ايش يخالف يخالف اوامر الله وتوجهوا له وبصير كافر ان كافر هو دي سليمان انه في هبل دي صلى عليه كما قد اجى الواحد بايه تيجي له له بيهرب فردايش تيجي يهرب يهرب له وراح الى اجله فإذا الله قد ايش على يعني قد وفي اجل الانسان هنا ما يسوي شيء يسوي وكل الأشياء وكل الأشياء إذا قد أراد الله الشيء بيحصل لو جيبه معي لا مفضل. لا مفضل. مثلا حيث يجيبها رزق مع واحد لو يحاول الإنسان يحاولوا مثلا الناس يحاولوا يمحبوا عليه وخربوا عليه ما يداري ويصبروا هذا ويجي لها الرزق إذا قد أراد الله الشيء بيسوق الأمور وهيئ هذا ما يحصل الشيء كيف مهو فهذا يعني فيه درس للناس إله نعم أحسا الله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 وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلوا ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها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 أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين كل يوم الفتح لا ينفع الذين كبروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحيم الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله بعد ما ذكر الله وقالوا إذا ضلنا في الأرض إنا لفي خلبين جديد استنكارهم كيف نعب يسبر ويرجع يبعثهم الله وقد تحولوا إلى تراب قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعن بايتوفاكم ملك الموت ورجعوا باترجعوا إلى الله انتم باتذروا كيف ولو ترأي ذي المجرمون لم يستوى يعني الحاجة يشتم به ملك وكلها الله في هذا الأمر هو فأيتوفاكم وباترجعوا بعدها إلى الله ثم إلى ربكم ترجعون وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمِجْرِمُونَ نَاكِسُوا رؤوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ كأنه قال هنا بيقول لو ريت انت كأنه لو ريت انت حين جاءهم ناكسين رؤوسهم قال هنا يعني ايه إنك يعني لو ريت انت منترى حاجة عجيبة حاجة يعني يعني ايش حاجة مخضية لو ترى لو ترى اذ المجرمون ناكصو رؤوسهم عند ربهم هنا رجع قال لو ترا كيف بايو حالهم كأنه انا هذا بيرجع يحصل في المستقبل ما بلقى له عبر الله عنه بهذا بانه يعني يعني خصوصا يخبر الله عنا ونا فالله بيخبر الماضي معنا لو ترى يعني لو ريتن لما يا استاذ لو يصير لو ترى انك ان ترى كذا لو ريتن لا ما في تم ترى امر عيب ولا لو ترى من عيب لا ما في الماضي حتى ان قال اذ دول إيه لا يدل الظرف الى الماضي لا يدل الماضي لا لا. لا لا لا هي حتى ايد كلناه ظرف للماضي يعني دولة هنت في الوقت الماضي دولة هنت كنت يالم في ما مضى ما لو ترى ايد اه ايد ظرف الماضي قال لرأي تقال لو ترى ايد الميرمونا كسر رؤوسهم قال برجعون دولا بيقلو درح تمام مشوري سلام ذا الحين في فينا اجو بينكروا ونا ويعني يعني بينكروا يمكن يرجعوا وين يبعثون جديد فرجع قال هيك برجع يي موك فهم لو راهي كيباج يي موك فهم حين يجيب دمقال نكسر مع عبد يعني بعد البعث فهم خرج وهاف ورجع مع بلاش رجع يرجعوا على ربي يعتذروا ربنا ابصرنا قال ما دحين ابصرنا سمعنا درينا دحين يقول استفنا طريق الملاح يقولوا كذا يا رجاع قال حين ارجعي بأسم الله يقولوا يا ربنا بصرنا سمعنا يعني إذا عرفنا الحق ودرينا فرجعنا نعمل صالحا يعني قد درينا يا ربي ورجعنا ونحن بان صالح فرجعنا نعمل صالحا إننا موقن قالوا قد إحنا متأكدين متأكدين قال برجع جوا موقفهم كذا فلو رأينا موقفهم هذا يعني إنه برجع يحصل موقف بيخزوا فيه إلى بعد الحدود وبرجع يطالبوا إن الله يرجعهم ولكن ما عده نافع ما عد الساب يرجعهم ربي بعد ما يروا يعني بعد ما يبعث بما الله قدوا قدو قدو صدهم ماذا قدوا قدو يقين لأن الله فلف الناس يتجال المجلس لأن الله يعني أرسل الرسل إلى البشر وكلفهم وخبرهم أنه بقى يوم آخر ويتحاذب الناس يتعاذبوا الله يشتين كل واحد تختار طريق ف ما ما الله يجبر الناس على سنكون طريق الحق هو يشتي منك تختار طريقك اذا بدك تخرج لنا تدخل هو يشتي تدخل الجنه وسهل له الطرق الى الجنه وترضى منك لك. لكن وتنسى يعني بتنفعل افعال معينه الله خلق الناس اللي يدخلوا الجنه لكن ويشتي يفعلوا افعال قليله وبسيطه بيجيهم يدخلوا الجنه حتى يجيهم يتنعموا أكثر لأن الجنة بجي يجعلهم يفرحوا يعني يبدوا بحيث ينستبر شيء فهنا ما يشتنه يجبرهم إجبار ما بلاي الله يكراه قولهم ما له رب... ربينا من الإنز يعني يعني يجبن خلي الناس يقتنعوا خلي الناس لكن ما يشتنه كذا في حين قالوا هذا الحين قالوا هاي ماذا الحين بعد ما قامت القيامة وبعثهم الله من القبور قال ها الله ارجع ارجع ما ذهينا ترى اصبرنا وسمعنا ذهينا قبلنا بصره حلا وبندري وبنسمع حلاو رجعنا ما ذهينا واحنا بنعمل فرح قد احنا متاكدين ان نامو قال قال الله ولو شيء انا كل نفس هدا ما نيشي ماذا الحين ايمانكم هذا لان هذا الايمان لو اسرائيل ما له شيء كذا نخليكم كذاك في الدنيا من نجبركم نخليكم اي تهتداوا يعني بالإلجا ما يشتين لضطركم إلى هذا الأمر ما بلا نشتين لخيركم إن نعضب عليكم الأمر ونوبحها لكم وندعيكم إلى طريقة الخير وكل واحد يختار يعني سنة الله هكذا ان الإنسان مخير بين فعل الشر وبين فعل الخير وإن الإنسان يختار طريقه أما إنه ما إذا قدره واحد جاء الناس ما عدها نافع فإن قالوا ورجعنا قالوا ما لو يشتير ربي إنكم تأمنوا غصباء ما ذا ما عد يستابر إيمانكم لأنكم بتأمنوا اضطرارا حين بترى ال والأحين بتراكده بحساب وعقاب ولو جئنا لأتينا كلنا نفسنا هداها لو نشتي بالجبر كذب يعني ما عده وقت تكليف خلاص إذا قامت القيامة ما عده وقت تكليف إذا أنت ومجي... تقول لي <تصفيق> تأكدتني ما تأكد ولا فرق. لكن ما عد هنا فرق. ما عد هنا لك عمله ولو نشتي نحن من... نضطرد ما... أصلا سنة الله ماهو ون... الناس يؤمنوا بالاختيار ما لو نشتي بالضطرر من نضطرهم في الدنيا ما بنحصيناه ولو شئنا لاتينا كلنا تنفذاها ولكن حتى القول مني لان جهنم من الهمه والناس اجمعين يعني ان الله قد قال انه بايع يعني قد خيرهم بالطريق الخير وطريق الشر وابليس وقف له وقال بايع يضل الناس كلهم وقال الله ان هذه تتبع ابليس انه بيدخل النار لو حتى انه بيدخل كثير إلى فقال قلت توحد الله بأن من خالف فإنه بايش بايدخل يعني بايدخل جهنم حق القوله مني لأملا لكن كتبت القول مني قلت ثبث الضول مني هكذا قلت وقت ثبث الحكمة إنه ما أن خالف إنه بايدخل جهنم من خالف باختياره إنه بايدخل جهنم ولما لو يشتي رب منهم يجبرهم على الإيمان كلهم ويدخل الجنة ما منحتاج إيش من بالدنيا لأن هذا جوابهم حين يقولوا لأ في الآخرة رجعنا هنا بنعمل قال معد هنا فرح. ما نشتي تؤمنوا حين قد ما لو نشتي تؤمنوا بل يعني بل اضطراف لانتو الآن مضطرين انتو متأكدين يعني معد السابر تقولوا تنكروا يوم القيامة بدون ذا حصل نشتي قبل تؤمنوا بل قيامة وترتبوا على اعمالهم جنتم مختارين بس هذير رائع من ويرجح طاعة الله على كل شيء هذا يدخل الجنة وذي اصي يدخل النار ما نشتي لكم بل, بل, بل اضطراف نضطر الى ايش إلى الإيمان ما لو نشتن نحن نضطرق من الدنيا فذوقوا بما نسيتم ذوقوا من الآن قال ذوقوا يطعموا حين نسيتم ما رضيتوا تؤمنوا باليوم الآخر نسيوا اليوم الآخر ما رضي يؤمنوا ولا بيفدقوا ولا بيفدقوا على... يعني ما بيجعلوا في حساباتهم بيقدموا على الأفعال وعلى أعمالهم كلها وينكروا ويسبروا وكل جدا منهم. يعني ما عندهم إيمان باليوم الآخر بيسا ذاكر ذوبوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان نسيتم لقاء هذا اليوم يعني ما ريتوا تعملوا حسابكم على انكم حاسبوا في هذا اليوم ذوبوا بما نسيتم يعني بسبب نسيانكم لقاء يوم يومكم هذا اننا نسيناكم احنا الحين نسيناكم يعني ايش ما عد احنا يا فما حد قال اننا نسيناكم قال ها احنا انتو نسيتو نسيتو ربي ونسيتو يوم القيامه ولا ريت وخنا احنا منبالين بكم تتعاموا ذوق ورعد احنا مسوين لكم شي يعني احنا بنشرفكم للعذاب ولا احنا منبالين بكم مثل ما نسيته ما بلاك النسيان من الله ما هن نسيهم فقال اننا نسيناكم يعني احنا خلاص بنخليكم ما بلاك ان المقابله الحين قال بما ان الحين نسيوا يعني أنهم أحملوا ولا فطروا في اليوم الآخر ولا في ربي فقال هم إحنا بل ننساكم نسيناكم متساها. وذوقوا عذاب الخيض بما كنتم تعملون قال ذوقوا بما نسي. يعني كأنهم تذوقوا الآن من الآن ذوقوا هذا الأهوال والخجة ديت بتعيشوا فيه والفضائح وذوقوا بدأت تعذيب وعد معكم أيضا النبي تخلق وذوقوا عذاب الخيض وبعد تجلسوا تخلدوا في العذاب إلى ما لا نهاية وذلك بسبب بما كنتم تعملون حسب يعيش بسبب عمالكم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم مهم لا يتكبرون إنه قالوا كان بي... ما كان بيرضاء منه إن قل لهم نبا يبعثوا الله باقي حاسبهم عادهم ها إذا ضلنا في الأرض إنا لفي خلق جديد ما يرضاء منه ولا يفدقوا ولا يفعلوا بالجام الآخر قال هم عذيب يؤمن بليوم يعني كانوا تؤمنوا قبل هذه هو إيمان صدق هو قبل إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها هذه كان إذا ذكروا بها في الدنيا إذا ذكروا بها يعني ما بلا تذكر رحم الآيات خروا سجة يعني إنقاذوا لها يعني إيش إنقاذوا لها وتفاعلوا معها وتأثروا معها وسبحوا بحمد ربهم يعني يسبح الله وينزه الله وهم لا يستكبروا ولا يستكبروا من أيه عندما تلقى عليهم الآيات يعني بيتأثروا بها بيتفاعلوا معها بتأثر فيهم بتغير فيهم تغير في حياتهم هذا ذي قال ذو الذين يؤمنوا ما أنتوا معها واحد ما بالله يستهزئ وينكره لا معه نافع ما هو مؤمن باليوم الآخر ولا تستابر يؤمن ذا حين, حين قد قامت القيامة انما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم قالوا سبحوا بحمد ربهم يعني بالنسبة للإعراب يعني سبحوا الله حامدين له سبحوا يعني نزهوه يقول سبحوا بالحمد بيقولوا النهو يعني سبحوا مجر... يعني متلبسين بالحمد يعني حامدين سبحوا حامدين ربهم بيقولوا بحمده وحال سبحوا حامدين ربهم نعم وجهه يو... كائن لا متعلق فاعل سجد سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ولا يستكبرون تلقى عليهم يعني قال استكبروا ويستكبروا عند نزول على الملائكه يعني انتم قال استكبر شو ما ساعه تكون تقبلون الرسول الله ولا رضيل قال تجافا جنوبهم عن المباج حاول المؤمن قال فتجافا يعني بهم تسبحوا ربنا تبحوا يعني نزه الله تسبحوا يعني سبحوا كائنين يعني وقت التتبيح إلا أنا حمد يجار مجرمون حار قال تتجافى جنوبهم أيضاً يذكرون العكاية فاتمة ذي بتأثروا بالقرآن ويصدقوا بل باللي... يؤمنوا باليوم الآخر قالهم لا ذي بيؤمنوا بآياتنا قال ذي بيؤمنوا بآياتنا وما جئنا به ويصدقوا قال كانوا كما ذكر الله خروا سجداً وسبحوا وسبحوا الله وحمدوه وهم لا يستكبرون يعني ما يستكبرون إذا أقولهم شيء والحد وحظهم ولا ذكرهم آيات ولا شيء ما بيش وين ايه وين امتثلوا بيرجعوا الى الصواب الى الحد تسجاف جنوبهم عن المضايع قال بيجيهم اللي يعني الليل ما بيجيهم ما بالله رقوة ده واصل بيحاولوا انهم ايش يعني بيقوموا ويقول له قاوموا ايش يصبروا على النوم بيقوم بيقوم من المنام من احفالهم ايش بيقوم يصلي ما مثلا مثل قالوا بثلاثة العشاء لأن كان اليهود يرقضوا بحين والذول كان بيقوموا وذلك نقول حين هم ذو ثلاثة الفجر بيقوموا لو فيه نوم كيفما يقوم لكن الذي ما بيباله ذلك يرقضوا وراه حين وراه يباله قال يعني حين تسجاف جنوبهم عن المضاجع المضاجع يعني الفراش المكان الذي برقدوا عدواته ما بيجي هو على الفراش واخر بيجي هو ما بي يعني ما بلا بيجلس ما بيقول خيره بيقوم ويذكر الله بي... يعني انه بيرجح طاعة الله على الراحة في عيش على الفراش كانها تتجافى يعني ما بيربخوا على الفراش خلات ربها واصل قدوا رالب مع عباله بشي. التجافى كانت التنا... تتنافر تتنافر اجسامهم مع الفراش ما بيهم واصل مرقوذين ما بيفكروا في طاعة الله ولا في عيش في قامة الواجب عليهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم في تجافى ويقوموا ويدعو ربهم خوف من عذابه وطمع في ثوابه وايضا ومما رزقناهم ينفقون من اموالهم هذه حلال ان قال رزقناهم بينفقون يعني لانهم مؤمنين بالله ومؤمنين بان سيجازوا ويجيلوا اجر على ذلك كان هذا الذي قال ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس هؤلاء طبعا هنا قال يعني ما هو بالضروره ان ي يعني انه بحال إن المؤمن ما هو لا هكذا انه يخاف في كل ايه يعني هو بمعنى لذلك بيمثل فيه وجب الله ويترك ما حرم الله ولو فرضنا تليت على هذه الايه وما خشعوا لا ما تاثروا لا في بعض ربما جه هنا حيقول حي انما اه حي قالوا هنا الحسد او الحسد اضاهي يعني هذولا ليهم مؤمنين ما هم ذولاك يقولون كيف باي سبر يرجعنا ربي ايه يعني حفر اضافي يعني بالنسبة للبيع حين قالوا له ما بيؤمنوا يعني قال ها ما هم مؤمنين الذين بيؤمنوا فماذهم كذا ما هو قتل يعني ما بلاهم يعني قتل لرج الكلام السابق ما ذولا ما هم مؤمنين والذول قالوا في الاخرة كذا يعني يعني قتل يعني ما هو كذا من من ذولا نحن szabadه اه دوله ما كيف ربي رب يرجعنا قد تراب قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عين ذلذى قال بيرجع طاعة الله كل ما اتى كلام الله تأملوا فيه وأثر في قلوبهم خروا له سجدا ما يعني كانه خضعوا له احيانا قال خلا خروا سجد يعني خضعوا له وايش وامتثلوا وت... له ولا اجتكبروا ولا اهد قال هذا الرجل فلا تعلم نفسكم ما اخفي لهم من قرة اعين يعني بايجي لهم اجر ونعمة وراحة ما يمكن يعلمها اي انسان اي انس اي نفس لا انسان ولا جان ولا ملائكة من ال... يعني, من... يعني من الراحة ذي باتيلة بايجي للسعادة ما يتخيلها انسان ولا يتخيلها جان ولا احد من الملائكة س... لان سعادة عظيمه يعني ما جهده من ايش من يعني من ايش من يعني من عظمه هذه السعادة او من ايش انها سعاده لا ابعد الحدود بحيث ان ما يست... ما تتصورها الانسان ولا تستطيع تخيلها لا انسان ولا غيره يعني حين قالوا لا فلا تعلم نفس يعني أي نفس ما ممكن تعلم وش باجي لهم من من سعاده عبر عن سعاده حين قال يعني سعادة يعني ما تفرات نفس ما اخفي لهم من قره عين قره العين قرة العين يعني السعادة والاطمانن على حاجة بيطمن الباق قال هذول بيعيشوا في نعيم وفي سعادة ما ي... ما يعرفها انسان من من... من عظمة هذه السعادة بيجوا قرة العين يعني اذا ابي العين يعني بكير على جار بيقولوا قرة العين كما بي... ما ساعده جوعان كذا مضطربه يعني اثر العبارة ما واستقرار ولا ايه ولا قلق ولا قال باجرن سعادة ما قد, عرفها ما قد عرفتها نفس هذه قال في الحديث الشريف قال انه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر برجاء يجيل الانسان نعيم في الجنة اشياء ما قد خطرت على قلب احد ولا قد ايش رأوها ولا قد سمعوا بها. اشياء يعني, يعني رائعة فيها ابعد الحدود فقال ليهم كذا ليه بيرجحوا طاعة الله طاعة الله على التعالى راحتهم طاعة الله على كل شيء وحذاء جاءت كلام الله انتثى الكلام الله مهما كان بسر يالله المدح هم للطوفا وطمحته نعم إنه المفروف حتى كان الإيمان كذا والتقوى من دول في نفس الوقت خايف من العذاب وراجئ للثواب ما بشير إلى حال أنه يطمئن يقول خلاصا على الجنة هم مضمون وبس ولا عليها هي. من مثل هذه الحالات بنت تؤدي الى التهاون كان هو هكذا بيخاف ورايق يعني يعني والله ما ابغى ما هو من يعني لو ما بهنار الامام هو بيعبد الله لكن ما كان بيخمه عليه يقمع عليه لما يجدر أنه مات هو حميز عبد لكن هو في الله قال لو ما, به... لو ما به نار ولا جنة أنه من يعبد الله لأنه في رأى إن الله أن الله أهل للشكر والطاعة أنه يستحق العبادة لو ما به لا جنة لا هذا يقول عبادة الأحراب قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوين يعني ما هو معقول أنه ذيهم إن ذي هم مؤمنين وإمنوا بالله والليوم الآخر يجعي لهم مثل, مثل الفساق هناك فرق كبير وكثيراً باقي يقولون ذلك ناكس ورؤوسهم وباقي عذاب الخد وذولا قال باقي يلهم ما لا يعني عن رأيت ولا ما لا يتعلم نفسه وعد في ذا العبارة حين قال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا بيقولون من أسباب النزول إن جاءوا يتناقش أمير المؤمنين على ابن أبي طالب والوليد بن عقبة هو مسلم مفاتق نرف هذه لا حكم الكوفه وشرب الخمر ورجع جلدها من المؤمنين لكن رجع والله حين تولى بني اميه ولا تمكن عثمان والله على الكوفه وكان بيشرب الخمره ما شاء الناس غصباء والله المهم ناركي. انه كان بيتناقش وصف الله بالفسق في القران وصف الله بالفسق في القران بحب في الخبر ان جاء مفاتق بنباء ورجع بيتسخر على امير المؤمنين انه مدري كبير الجسم بيدري واش ونه ونه ونه قال امير المؤمنين جواب له بكل قال انا من وانت فازك هذا يعني خلاص اكبر فخر واكبر يعني ما بعدها ورجع قالوا تنزل هذا الاثف من كان من من كان فازي قد لا يستون الدراويش ذكرها ذي ما قال كentهちは أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فرهم جنات المأوى onianSON القهارة عن جنات المأوى يعني الكوارات يأوريها و matchedهذا جائعة نزلا بما كانوا يعملون النزل يعني ظيافة كلمة النزل يعني بأصل النزل يقولوا الظيافة الظيافة النازل يعني عنده يصل اللطفة عندك و يحاولوا يكريمه يقولوا لتقدمه بي له و يقولوا نزل و الذين تفديه يقولوا نزل كان أنا أبلغك يجعلهم جنات المأوى و يظيفهم ربي على هذا شيء يجئ الجنات مأوى يعني يخلدوا فيها ويتمعموا فيها بما كانوا يعملون بسبب اش اعمالهم وام الذين فشوا العمل ضروري لا لا يسوي الواحد العمل العمل فاذاب الله الاف بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون بما كانوا يعملون بين جنات المأوى وام الذين فشوا فمأواهم النار النار ورجعاش كلما ارادوا ان يخرجوا منها بيجو كدهوة مقيد بسلاسل و... وعذاب يعني نار من فوقه ونار من تحته ونار من كل مكان ويضيد الى ابعد الحدود وايضا و... و... جوهم ايضا مجمعين في مكان واحد مذاحمين مثل يجوهم بتحت العرض مدري كم قامت وربما جوا كذا ورجع بيحاول كلما يشتاق يخرجوا ردهم زبانية يعني ملائكة فيهم غرضة وشدة عجيبة كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها يشتنم مع بيستروا مع معهم فيهم من الأذى والتعب يحاول يخرج من شدة الله وعذاب وردوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها فيها لا ما بيحرقوا في النار وما بيحرقوا ولا بتوجيهم تعالهم الله هكذا حقوا زبانية النار ولا بيجي فيهم رحمة لو يتعذب واحد كما يتعذب ما بجا فيه برحمة ما بالله شدة وغلب يعني جيسة على أهل النار فقلوا لما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها حتى بعضاً في بعض اللوايات يفسروا هذه الآية بأن النار من شدة شدة غضبها وشدة حرارتها تكارح إلى أحد أنها تكل يعني من قارحها تكوث في الهواء وجاء الهم قال فيها وردهم قال ما بلا بيضربوهم بثلاثل ولا مطارك ثلاثل من حديد ثلاثل بجيه من حديد لكن ثلاثل يعني بتسوي اثر قال لو تحط على الجبر المدريج منتسوي قالوا في بعض الرواس بتخليه رماد ويطبحوا واحد باقي كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وعدوا ايش له وجيل لهم دوقوا اطعام اطعام يلا واصل ما يمكن يرحموه والله يتعاطفو معه والله عادي حسروه يعني ايه يوبخوا وغزروا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون هاذو كذي هذي كانوا تكذبون هاي يلا واصل ولا يمكن وقلنا ضد محن ايش لانه يجي لأشد العذاب الى ان ينتهي جسده وجلده ويرجع كمان نجح يبدل الله من جديد وهكذا يجلس يتعذب دائما يعني قالوا لا يقلوا ما يعني يعني مليون مليار سنة من يكيف ويرتاح ما بشي نهاية ما بشي وهذا أشد ما في العذاب الخلوة في جهنم وكل اللحظات ما هي شي بالنسبة للآخرة يعني مليارات السنين مليارات المليارات تخيل أكبر رقم ما هو شي بنعذب بعده والله قادر ما يستر يخليك تعيش تتنعم بالنسبه للمؤمن والكافر يخليه يعاني ويخليه في الحياه يعني باذن الله يموت ورايحه يقعد في اشد العذاب اعوذ بالله مو بس بعذاب المؤمنين ده هه ثاني بعذاب المؤمنين عمل هو جوال مراد قالوا املوا نفوسكم وصموا وهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وجيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون رجع إلى قريش قالها وآل مكة ذالها بأن حدثم الله نبائي من العذاب يعني بحبلهم مصائب في الدنيا من العذاب الأدنى يعني القريب والأسحل والأقل لا يرى العذاب الأكبر رضي وما ديانه إذا عده بأن فيهم إذا نفع فيهم إذا ينفع فيهم. فيهم ويتراجعوا ويأمنوا ويسلموا العذاب الأكبر وما نفع عذاب الأكبر إيش بيلقى هم في فلذا قال ولن يبيق من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون هذا العذاب الأدنى إذا لم يرجعوا من هذه الماء الجذب أنه صلت الله عليهم الجذب عدة سنوات من تريكا من سبع سنين وكذلك يمكن أن نكار المسلمين بهم قتلهم وتشريدهم لهم ويعني قتل كثير منهم أيضا هم من العذاب إذا عبدهم إليش يرجعون وي يدرو ان ربي يريد هذا الامر و وي... ويعني وي يتركوه اجي متابعه الاهواء لان حتى الاهواء خلاص يعني ف يجيا الحرب عليهم معركه بدر ومعارك وغيرها هذا ما دون يحس تمام صحيح لكن بالنسبه له عبد الله اظهر هذه هو لذيذ هو لذيذ يجيهم قليل يعني هذين قال وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عنها. الله قال من عبّه أظلم منه هل يذكرونه بآيات ربي؟ يقولوا كذا والله يشتيه كذا وأمر بكذا وهو معي بالي يعرض عنها يذكروا بالآخرة معي بالي ذكروا أنه يجب عليك كذا حتى هذا ما فيه كثير قال هذا ما به أظلم منه ربي الخالق القادر المتحكم في كلها ويجي يقول ليعرض لك الخير فعل كذا وسوي كذا وبدأ خلق الجنة ولا يتبقى كذا ولا كذا بايد خلق الجنة ولا يرضى يعبر للكلام ويعرض عنها كهذا ما عد أظلم منه هنا سؤال منها عد به أظلم منه وعد مبالغ في النبي ومن أظلم من ذكر بآيات ربي ثم عرض منها ظلم ما عد أظلم منه سهلا وشما حين ما يرضاك يسمع كلام ربيه بيظلم نفسه بيظلم نفسه بي بيوصلها إلى أشد العذاب سهلا بيظلم نفسه عاد بيظلم نفسه وعادها أشد يعني ما يرضاك يمتثل الأوامر الله ولا الكلام الله ويعصي ربيه بيظلم نفسه بيعبرها إلى عذاب شديد قال هذا ما عبد أظلم منه ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقيمون بيأكد الله إنا إحنا يدري ماذا يتكلم احنا, احنا ما هو اي واحدة ينتجم منك الله يقول انا يعني نحن ما قال بيتعرض للعلم انا يعني احنا زبان ينتجم انا اجيك تفهم انه اقوى يعني هذه هو ما قوة الحدود بايشتر يسويه ما بديه يعني انا انا بلا بيأكد العمر لا اجتي سهلا ماذا عندك بايشتبر انا يعني مع التعظيم والله مع الملائكة قال إن من المجرمون حين يعني إحنا ذبان منتقم ما هو أي شخص آخر ما هو إنسان ولا مخلوق عاجل إحنا الله الخالق ذبان ينتقم يعني ما بشي بان يمنعه ولا بشي حدود له إنا من المجرمين منتقمون رجاء يقول من المجرمين يعني من العصاه كان حتاتين عبارة حين يقول من العصاه المجرم يعني عاصي ما قال إنا منهم ذولي هذي أنكروه الله يسبروه ألمكروه الآخرة قال أذيه جرم أذيه عصيم قال المجرمين يعني الم... كأنه عبر بالمجرمين جل ندري حتى لو واحد مسلم لو واحد مسلم بأينتقم الله منه ولكن السياس فيه كرامه يعني كمان بدل ما يقول إنا منهم من تجيمون ما قال منهم من النبطة تمام لكن ما قال إنا منهم من يعني من الوضع من منهم تمام من لكن سواء إلا الشيء والله يقول, لا يقول, لا يقول احنا غير من بكاء غاضب سابر سابر انا ابلاغك طيب سابر سابر ناوي انا ما بضل ابضل اني انا مهما ما سابر ولا يرجع يقول واحد ما يعني الظلم ان احنا بالتعميم لكن قد يقولوا ما بل هندكر بايه عبد الحين يحضروا لهم ولا يرضوا يؤمنوا بالاخره بل... ولا يؤمنوا بشيء قال وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِلْقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُمُ بِدَلِّ بَنْ إِسْرَائِيلِ الله انزل الكتاب القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله فقال الله أنت ما أنت أول واحد ينزل عليه الكتاب لا ثمن بأن نحنا أنزلنا الكتاب على إيه إيه قسم هي يقول وَلَقَدْ هي للقسم وقد آسنا موسى الكتاب قسمننا نحن قد ندنا موسى قد أنزلنا الكتاب إلى موسى يعني الكتب السماوية ما هو أنت أول واحد يجيل كتاب السماوي تقنزلنا كتاب على أي موسى إذا لا تكون في مريات من اللقاه يعني حين نلقاه الكتاب لا تجيلك شك حين نلقي الكتاب ولا حين ننزل عليك الكتاب تقول مدريكا فهلا يعني ما حاجها هي حاجة هي السبقة الكثيرة يعني قال فلاتكم في مليئه مليق يعني لا يجوز الشك ننزل عليه القرآن تقول لاجم لا لا ما بلا وساه ولا كذا ولا علماء العلماء الكتاب فمالك الكتاب قال جنس قال الكتاب هنا قال جو المراد به الجنس يعني الكتاب اللي من السماء قال ولا قد الكتاب يعني انزلنا له كتاب من السماء ولا لا, لا قبل ما ينزل القران لا قبل ما ينزل القران قال له كان يضربنا في البداية. قال قلت انا احنا قد انزلنا الكتاب يعني انه على الكتب هذه قال ها هذا امر طبيعي قد انزلنا حرم انزلنا على الكتاب لا تجيبك شرط هذا شيء نفسه لا ما هو نفسه يعني الكتاب انه بعث برجل الكتاب يعني يعني الكتب اللي من, من على ذا كتاب كأن الكتاب جنس الكتاب هذه فلا تكن في مرية من لقائه تقولوا واجعلناه الكتاب الذي أعطيت موسى تجمعوا في اللقاء أنه بجأت لا قائده موسى لا موسى الكتاب فلا في مرية من لقائه وجعلناه هدل لبني إسرائيل على موسى الكتاب جلس وجعلناه جلس. الكتاب هذا هداية لبني إسرائيل يعرفون فعليه هي الحق والأشوذي عليهم والشوذي يتركوه فأنت إذن وما هي مسألة إيش لا تقدر مع أنت أول واحد نزل عليه كتاب ولا نسلة في كذا قد... هذا دي أيش... قد... فعلناه وقد حصل أقول تقول... من... إن... الله تقول هذا من المرياض اللي يلقائه يعني موسى لقيا كتابه وموسى لقيا كتابه وموسى يلقى يلقى وعزا الله عليه وعزا الله في هذا الجميع لا تأكيد في هذا الجميع وعندناه أكيد ما بيكتاب واسدخل في الأمور يعني يمثل الله موسى هو لكنه ما يتسياق وش يعني أنه ينفر وأكده له ويجعي يقول بك كذا بعد قوله في يام ينزل لأنك يتخيل في يجير رسوله كذا ورجع ما يدري وقال له واحد قد بك كتاب وأنك قلنا لكم في موسى حين نزل الله إن أوهى الله إله قال, قال إني أنا الله يا موسى إني أنا الله يعني لي بيحافظ وهب له أشياء يتأكد له قال القيما في يدي يعني هنا ورجعها يقول لي ادري سمع صوت بيقول خلق الله الصوت هكذا هو والله لكن بسمع صوت ما في شيء يا جابر الله سمع الصوت خلق الله الصوت والله يعني بكي بي الصوت بيقول, بيقول, لك بيقول لك يا موسى اني انا الله ادي ادي الكلام هذا هو مني ايه والله والله يعني النبي بيخذ قصاد لا لان ما معناه انه بيتكلم ويخرج من اللسان مثلنا بيخرج قصاد كلام لا يجي قصاد صوت بس الرساله <تصفيق> الله قال ما بلا قلنا لكم هبله دراهم قال لا يقدر ما بالله بيقدر والله حوالات الله تهيئات الله وهمي قال هذا لا تكون في في من هذا ولا يلك ادنى شك اي شك في هذا لان ما انت اول واحد قد ارسلنا موسى وقد ارسلنا ايلا وانزلنا على الكتاب وجعلنا هذا كتابه ذا اللي بني اسرائيل وجعنا منهم ائمه يهتدون بامرنا ايضا يعني لا لا يعني لا فيه شك إن هذا الامر بايثم وانك ايضا بايث بايث انجه امرك وان بايثا الناس على هذا الكسب وان ماجي ناس يهجيب هذا الكتاب يعني ادرينا بايت, بايت انت تثر ما اراد الله فاذا قال وجعنا منهم قال جانا منهم بني إسرائيل ائمه يغدونا في امرنا يعني علماء كبار ايه ما الى اهل باعه الله لكن عاد قال هنا من هم دول قال كيف جعلهم قال لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون يعني إنه ان الله ان الله كما صبر الانسان وكما ذا بي له مثلا يعني ما اختار الايمه كذا ما بيختار الامام ولا يخلى مكانه لا بسبب عمل منه عمل اما يعني إجاهة نفسه في طلب العلم وإجاهة نفسه في التورع عن المعاطف فقال لما صبر في طلب العلم وفي التورع عن المعاطف وفي عدم يعني قبول الرشوة وعدم الانقياد الغباش الدنيا لما فعل هذا وكان موقن بالله جعلناه إمام يقود الناس جعلناه منهم أمام كثيرين بسبب هذا الأمر أي واحد يبعث يجي إمام إذا هو قال منهم يبني انبري اسرائيل قال منهم قال ايمه هذه بيصبر بي على طلب العلم ويدعي ايه يصبر على طلب العلم ويصبر على طاعه الله ولا رضا لله واحنا اهل البيت من اهل البيت من اي واحد من اهل البيت يقوم ويصبر على طاعه الله ويصبر على طلب العلم ويهتم جاه ما ليه بأسبر بحجي إعمله إذا عمله بإيه الله بأيجعله إلا بأيجي بأيجري بأيجري بأيجعله إلا بأيجعله يمكنه الله من الإمام ويمكنه الله لا. <تصفيق> لا هو عادف التوراة فإذا قال قال وجعلنا هدل بني إسراعيل وجعلنا مين مئين بني إسراعيل أي ما تيهدون بأمرنا لما صبروا بلايش يفهم النبي إن هذا ان الله بمكر الامر انت مثل ما انزلنا إلى الكتاب أو إلى أو اليه كتاب هو من البشر واذرناه الى اوحيناه له على الكتاب وعملوا بهذا الكتاب واهتدوا اما بهذا الكتاب وجاء ناس يدعي الى هذا الكتاب ائمه يعني فانت كذلك تقدر ان بايثبر في القران هذا الكتاب اللي نزلناه انه كتاب الله وان ان الله باي هذا الكتاب وباي ايده اللي باين في جيره انه باجي فيه يدهل الناس يعني باجي ائمه تقول الى الكتاب لكن قال علي بي في صبر على طاعه الله وعلى ايه ولا يعني اخذ العلم قال لما خبروا وكانوا في ايات نايبني كان النبي النبي حبر نذيك كيف اي امام قال لا يا في هذا هذا صفتان لا بها يب جاء واحد ما الله لا اشتي جاء واحد كذا ما الله اهتم حلاوية ويسوي كذا باي اختار الله ويجي له ناس ويجي أتباعه وي... الله. قال اللهم صلى الله عليه وسلم قال أولم يهدي لهم لا إن ربك إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون قال الله برجع يفصل بين, ال... بين الناس بين المؤمنين و... يعني والفاسقين وغير المؤمنين فيما كانوا يختلفون يعني برجع يبين يفصل بينهم يرجع يدخل يعني يبين فهذا لا يدخلهم وهذا ولا إيش فإن يدخلهم النار أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ما قد يهدي لهم يعني ما أبيّن لهم كم أهلكنا يعني كثرت إهلاتنا ما قد بيّن لهم بانتصار الحق وقلنا أنه المفروض أنهم يرجعوا إلى الله أنهم يرجعوا إلى طاعة الله يتبيّنهم من كم قد أهلكنا من الأمم من الأجيال بسبب معاندة اي الله وعادته رسله ما تقدر تبين لهم حتى ينتبهوا يرجعوا يؤمنوا بس اذا نقول كم هلكنا يعني كثير بدا هلكنا كثير كم هلكنا اذا اولم يهجر امرنا كنا من كثرة اهلاكنا من قبل من قبلهم ما يدرون يعني من اجيال الاجيال الجيل يعني متقاربين في العمر ويرسل ما بينتهوا تماما قاعد هلكنا قرون كثيرة او اجيال كثيرة كان يمشون في المساكن، ما قد عرفوا من هؤلاء اللي قد مشوا في المساكن، بلأن العرب كان فيهم جاء وحين يتافروا إلى الشام يتافروا إلى اليمن كان بيمروا بأيش، في البلدان هذه كان فيها عاد و... وثموت وقد رأيوا كيف أصبح دمروا بسبب عدم الاستجابة لدعوة الله، فلاهي ما ينتبهوا قال إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون؟ فهذا آيات أدل الله أفلا يسمعون مهم حقون يعرفوا وينتبهوا ويسمعوا الكلام وينتبعوا ويقال أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز ما, ما بيروا نحن بنجي نسوق الماء من أماكن بعيدة يعني السحاب ونجي هذا الله رياح ونسوق هذا الماء إلى البلدان ورجع يعيش إلى أرض جرز وش يعني جرز يعني قدمات الزرعة دي فيها الجرز دي قدمت زرعها يعني أرض جيد لكن من الجد قلة الماء قد انتهى الزرع فقال بنجيف الأرض الجرد وحطينا الماء نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا بيجع نخرج به الزرع تأكل منه أنعامهم تأكل منها الأنعام ويأكلوا منه تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ويعني واحيانا الارض كانت تقول واحيانا الارض هذا الماء ما إذا ما بيدرون ان الله بيجبر يحي إذا هذا قلنا هذا ايضا دليل على ان الله بيجبر ان الله يحيم ايه بينك قبل ثلاثه فا فايره كيلو بيجيب التعب انت ترى السحابه دي بس الله قليل بيجي بعيد وجو خفيف وجاء قال ساق الله بالرياح ورجع يتجمع السحاب قالوا يتجمع لما يجدوا مكثب كثير وحطها الله في المكان الذي يريد الله قلني اشتيئ للأرض لماذا انتوح ولا إيه لا يشتيئ كم من أرض جرد يعني يبسى الزرع اللي فيها وانتهى ما بيها يعني ماتت ورجع يجي الله بالمطر وأحيا هذا الأرض قل لها جرد يعني أصل كلمة جرد يعني الأرض الزراعية هذه هي مع فيها زرع الأرض السارحة للزرع يعني له ارض مثلا سبخة او ارض رماردة ما فيها الزراعة عليها ما هي داخل الجرد قال نسوق الماء الى الارض الجردي فنخرج به زرعا ولا بأي طريقة من بنصر الماء الى اراضي يقول اراضي قد ماتت ورجع يقول الله يحيها فيه يصبر الله بيحي شي بعد ماته فما احده قادر على حياكم أنتم عندكم إذا قمتتم بعد الله قادر على حياكم قال أولم يروا قال أفلا يبترون ما بيستضوا ويعرفوا هذا الآيات يعني كانها آية مشاهدة يعني آية مشاهدة بالبطر ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم فاذقين لكن برجاء يتعنتوا ورجع يقولوا ها وإحنا عبا يجي الفتح وإحنا برجع يقول إن الله برجع يفتح بينهم يعني برجع ينصر المحقين وبرجع يجي يوم يحاسب يعني يميز بين الحق والباطل الحق والباطل يعني بادخلها الحق الجنه والباطل النار قالها واحنا بالي ذاك والله صح واحنا بالي ذاك فتح في ويقولون ما شاهد فتح ان كنتم قالوا برجع ادخلكم يعني المؤمن بايدخلها الله النار هذا الفصل بين الناس وقالوا ورجع قالها واحنا يعني من شده الانكار قالوا صو احنا عبايد قال صد قل يوم الفك لا ينفع الذين كفروا ايمانهم قال انتم دارين من لوجي يوم الفك يعني يوم القيامه ما عاد ينفع لكم الايمان لان احنا العذاب يلا جي يوم القيامه قال ما ذا جاء ما يوم الفك لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ما عاد تسافر يوم قامت القيامه ولا هم ينظرون ولا عدوا هساب ليش خلاص ولا عدوا ما... يقولوا هاي مهلوه السهلاء لما يعملوا من جديد وكلف من جديد إذن انتبهوا ما عدوا هساب ليش يعني إذا جاء يوم القيامة انتهى التكلف الله سبحانه وتعالى إذا أخرف ما هو الله فيه مصلحة لكم وانتبهوا وما ربي أشورا ربي معاجل يعني اللي يجيل قالوا بل حذرهم قال انتبهوا ما ذا في جاء يوم القيامة. ما عد ينافع شيء فيرتفع التكلف وما عب الله هساب عجاب لا ينفعوا الذين كفروا إيمانهم ولو يؤمنهم منهم عادي ولا ينضرون ولا عادة فيما يتبرى يقول لها بأمهل لنا لمن نرجع ونأعمل باله فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فاعرض عنهم لا إذا ما ارضوا ولا اجيب انضربهم وانتظر الله بايجيب العقوبة لهم وهم إنهم منتظرينهم وهم انتظرين أيضا لهلاكة هم رايشين إلى الهلاكة كنت فأنت عنهم ما لك إلا بايجي هلاكم وبايجي عقوبة سن. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أستق الله ولا تطعي الكافرين والمنافقين إن الله كان علما حكيما واتبع ما يوحى إليت من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا شكرا